الم <الفلامين> م تلك ايات الكتاب الحكيم <هدى> ودور رحمه للمحسنين, <هدى ورحمة> للمحسنين> فالذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك مِن رَّبِّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْ تَرِي لَنُ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُ ذٰلِكَ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ கஃி உஜு சீர்வி மனு மீ قاليات لهم جنات نعيم خالدين فيه وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض ربما وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوJدٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ هُمْ فِي ضَلَالٍ لَّم